وَالْقَافِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْتُم مِّن دُبُرٍ وَأَنَا رَوَّاسٌ بِسُبُلَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَى وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق فَإِنْ نَسْتَذْكُرُونَ وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُ ان لَهُ فُرٌ وحييم والله يعلم ما تسر وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتُ إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم لَا جَاؤُ مَأَنَّ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ رِيحٌ مّحْمِلُ أُذَارًا ك... ۚ ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله قَوَّاعِدِ فَخْرٌ عَلَيْهِ مُسَقَّفٌ مِنْ فَوْقِهِ فَخْرٌ عَلَيْهِ مُسَقَّفٌ مِنْ فَوْقِهِ وَآتَاهُ